بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الله العزيز العليم غافر الذنب العقاب ذي لا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهنت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا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 ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين كفروا ينادون لمقتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتناثنتين واحيت نفنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى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 لَهُمُ الدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَفِي عُلُوِّ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ يوم عِبَادِهِ مِنْ عباده إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا ان قبلهم كانوا هم منهم قوه واثرا في الأرض فاخذهم فاخذه بذوا بِهِم وَمَا كانَ لَهُم مَِ الله مِاقَ ذَكَ ب بأن كََ التَّأْتهِم رسُل بِالبَناتِ فَكَفَر فكَفَروا فَخَذَهُم إِهُ قوَ شَجيد العق ب وَلَ قَعرُ قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا قالوا قتلوا ابننا الذي نمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أعذ بربي وربكم من كل متكبر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 م لا يبةَ الله مِ بِه رسول كذَلكَ يظْلل الله مَن هو مسف النر تابِ الذيينَ يجادونَ فية اللهِ بغَرس القان تهُم كَبُ مَقة عدَ الله وَوعدَ ال ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباوا وقال فرعون يا زانان ابن لي صرحا لعلني ابذل الاسباب هذه اسباب السماوات فاطلئ الى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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك بي مَا ليس بي لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعون له دعوه في الدنيا ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم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 لَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دَعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يقوم رأتوهم ولهم اللعنه ولهم سواد النار ولقد اتينا أسبح وأسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان خلق السماوات والأرض أكبر مِنْ خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما لها ولكننا اكثر الناس لا يمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلي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 كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ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 ان جاءني لمنا جاءني البينات من ربي وامررت ان اسلم وامررت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم 126. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شووخا 127. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويمين 119. ويجادلون في آيات الله أنا يصرفون 110. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 111. في أعناقهم والسلاسل يسحبون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 غير الحق وبما كنتم تفرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك, أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم 111. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون 112. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا